وَمِن النَّاسِ وَدَّوَ بَّ وََأَعَامِ مُخَْلِفٌ أَوَانُ كَذَلكِ وَمِنَ النَّاس وَدو بِ وَأَامِ مُخَْلِفٌأَنوان كَذلكِ إِ ماَا يَخْْشَ اللهَّه مِن عبَادِهِعُلَمَ ان الله عزيز غفور ان الله عزيز غفور